علامة الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى الغرام بالكتب وقلنا ان قولة الغرام او لفظة الغرام فيها معنى يعني المعنى الاول الملازمة والمعنى الثاني الحب ومن قوله تعالى ان عذابها كان غرامة يعني ملازمة ملازما لصاحبه ولذا قال تعالى أصحاب النار لي قال أصحاب لما في ذلك من ملازما وطل صحبة قال الله فيها لا لابثين فيها أحقابك والغرام لغة في معنى الحب بل هو أشده فتكون ملازمة عن حب فالكتاب خير جليس كما يقال لا تمل حديثا مأمون يفيدك ليست معهم سوء عشرة ولا تتقي منه لسانا ولا يده فهو الميت الحي ولذا كان أكبر هم بعض علماء المسلمين لكتبه وأشهر في هذا هو ابن تيمير وله قصة مشهورة كيف خرج من بغداد يجر كتبه على عجلة تحملها على عجلة يزرها في محنة ومأساة مشهورة مسكورة. نعم فهذا هو الكتاب شرفا عند علمائنا وإمتنا رحمه الله سبارك وتعالى فياك أن تغضب على كتاب أن وقعت على خطأ فيه فقد أبى الله أن لا يصحها إلا كتابه كما قال الشافعي ودع مذهب اقوام أفرة وغلو يزهدون عن الكتاب وصاحبه بسم المنهج حين وباسم الخطاء حين ولو كانت قاعدة للزم أن يكون الفتح أي فتح الباري مندرجا تحت هذه القاعدة فإنه كتاب لم يسلم من ماذا من الخطر وقد قيل قديما وهل عود يفوح بلا دخان؟ قال شرف العلم معلوم لعموم نفعه إي والله لعموم نفعه فإنك بالعلم تصيب آخرة كما في الحديث أو علم ينتفع به ولك من شرف الدنيا أعظمه وسأل ابن العميد يدلك فقد قال ولم أرى بعد الوزارة من شرف حتى أبصرت مناظرة الجعاب والطبران وهذا من التنافس الشريف والجعابي واسع الفهم يستخرج لك من الحديث الواحد عشرات الفوائد والطبراني عظيم الحظ ولا يستغني الأول عن الثاني ولا تقوم ثمنه الثمره الثاني إلا بالا الا بالاول صحيح فهما كاليداي كاليدين صحيح كاليدين مصافحه وعهده فقالت طبراني او قالت جعابي يا طبراني عندي حديث لا تعرفه كأنه أراد أن يبزه في ميداني ميدان ماذا؟ الحب صحيح؟ فقال أسمعني قال حدثنا خليفة حدثنا سليمان بن أيوب قال كفا أنا سليمان بن أيوب وسمعه مني خليف فاسمعه مني عاليا فضاعت منافسة الجعاب ليقول ابن العميد للدنيا تمنيت يومها أن أكون أنا التبراني وفرحت كفرحي وأن الوزارة لم تكن وهذا اعتراف الملك على نفسه هذا اعتراف الملك على ماذا؟ على نفسه لو علمه لعموم نفعه حتى والله لقد أصاب بشرف العلم كل مكرمة لم تفتهم حتى أدنى مكرمة فيحدثنا أبو يوسف أنه كان يتعهد مجلس أبي حنيفة النعمان وكانت أمه تأتي تأخذه من الدرس تقول يا أبا حنيفة دعوه إنه ولد يتيم يأكل بدانق أو دانقين والدانق ما يوازي القرشة في زماننا هذا إن لم يكن الملين ومن هنا يقولون الإنسان البخيل دوانيقي وأشهر من كان دوانيقيا هو أبو جعفر المنصوح فكان يحاسب عماله حتى على, على الدانق ذلك لما يذم انسانا يقول لك ده دوانيخ الكرم يعني لو خرجت منه بايه بنكله وما تعرفون انتم النكلة ما ادركتم النكله صحيح اذا كنت انا شخصيا لم مدركها انا من جيل التعريفه صحيح <تصفيق> <تصفيق> فالمهم يعني فتقول يا بحنيف دعه ياكل بدانخ او يقول يمرء انه ها هنا يتعلم أكل الفلوزج بدون الفزق انه ها هنا يتعلم اكل الفلوزج بدون الفزق كان العلم له لذة ك ماذا طعام واطيب الطعام نعم فهل عينتم هذه اللذة ها ألا أدركتم لذة العلم ولذة الطلب المهم أنه قال لها يمرى يتعلم أكل الفلوزج بدون الفزق فتقول يا أبا حنيفة إنك رجل قد خرفت نعم فين فلوزج وفزق عندك يا أبا حنيفة أنت جالب تقول يجوز يكره يحرم فين فلاوزج وفين دون الفزدق عندك لا ما عندك فلوزج ولا فزدق أنت خرف فقبر أبو يوسف وصار ممن يطأ بساط هارون الرشيد ولما زمت في الدخول على الصلاطين صحيح وأما الحديث من أتى أبواب الصلاطين افتتنا أو افتتنا فإنه على مورد وعلى معنى والأصل أن يدخل الرجل على سلطانه وأميره يريد تعذيره وتوقيره المهم فلما دخل على أبي قعفر المنصور على هارون رشيد استغفر الله قال له هارون يا أبا يوسف كل وكان يأكل قال كل فليس يعمل لنا مثله في كل يوم يعني هذا ما نأكله إلا مناسبة صحيح فقال وماذاك يا أمير المؤمنين قال الف لوزج بدون الفزر فصدق شيخنا عندما قال لعموم ماذا لعموم نفعه لعموم نفعه قال وشدت الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفات نعم لأن الجاهل ميف صحيح فالموت للجهد أرأيت كيف قال الله علم القرآن خلق فأنت إنسان بما تعلم آدمي بما تعلم يعني بما تعلم من القرآن وكأن صفة الآدمية تنتفي عنك ما لم تعلم بدليل أنه قدم العلم على الخلق مع كون الخلق أسبق من العلم فما يقدم ويؤخر إلا أنه يشير أنه لا معنى للخلق بلا, بلا علم فأنت آدمي ما تعلم وما لم تتعلم فأنت ميت من العموات كما قيل الناس موتى وأهل العلم نعم قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه أحييناه بماذا بالطعام والشراب ولا بالعلم بالعلم كما قالت الآية وجعلنا له نورا والنور هو العلم يبقى إذن لتفهم أن حاجتك إلى العلم كحاجتك إلى الأنفات وهذا التشبيه في معنى بليغ هل تنقطع أنفاس الإنسان حتى وهو نائم ما تنقطع أنفاسه كأنه يقول حاجتك إلى العلم في كل ساعة من ساعات حياتك وفي كل لحظة, في كل لحظة. حتى لو دخلت الخلاء فأنت بحاجة إلى العلم نعم من العلم ما تحتاج إليه لتدفع به الوسواس الذي قد يلبس عليك أمره طهارة صحيح وأنت ناعم بهاجة من العلم لتحتسب نومتك هذه فتكون أجرا ومثوبة فلا تضيع غطيطا صحيح وقد كان آل العلم يحتسبون النومة كما يحتسبون القومة قال وظهور النقص بقدر نقصه نقص في ماذا ها الإنسان. فالإنسان ناقص بما ينقص من علمه هذا هو النقص على الحقيقة وحصول اللزة والسرور بقدر تحصيله ألم أقل لكم هل أدركتم هذه اللزة أدركها أقوام ولذان قطعت شهيتهم للطعام وكم من رجل في طلب العلم جاء حتى نسي يأكل وهو الشيخ الألباني كما تخبر ابنته أنيسة ومنهم من جاع فما كان يأكل في لذة العلم حتى كانت أخته تلقمه الطعام وهو, إيه؟ وهو يعني يقرأ أو يعلم ومنهم ومنهم ولذا قال الزمخشري على اعتزاليته سهاري سَهري لِتَنْقِيحِ الْعُلُومِ أَلَذُّ لِي مِنْ وَصْلِ غَانِيَةٍ وَطِيبِ عِنَاقِ سَهري لِتَنْقِيحِ الْعُلُومِ أَلَذُّ لِي مِنْ وَصْلِ غَانِيَةٍ وَطِيبِ عِنَاقِ صدق وإن كان معتزليا والحكمة ضالة المؤمن ولو على ألسنة من المعتزلة تكون ألم يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت شعر ليهودي أم أخالك تقول اليهودي خير من المعتزلي كما قال أخوان فتأبى حكمة المعتزلي ما قبل نبيك حكمة اليهود فقال سهر لتنقيح العلوم يا لذلي من وصل غانية وطيبه عناقي قال وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله وهذه اللذة هي التي يحصل بها الصبر فلما حصلت لهم لذة صبروا صبروا في طلب العلم وتحصيله ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب اشتد غرام الطلاب يبا اذا هي رحلة كما قلت تعلم متى تبدأ ولا تعلم متى تنتهي فلماذا تتعجلونني اذا كما تتعجلني اقوام المرة بعد المرة وانا اخذ بحجزكم وتتفلتون مني ضع نفسك حيث يريد شيخك وسلم قيادك له فعنده الخبر ما ليس عندك وأنت بعد في يد أمين ان شاء الله قال ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء إذا هذا هو الأصل وهو الغرام بجمع الكتب مع ماذا آه كان شيخنا يعلمنا يقول انتقاء الكتاب السليم نصف العلم نعم انتقاء الكتاب السليم نصف, نصف العلم اذا فالانتقاء اصل في اقتناء الكتب فاحذر ان تكون جماعا على طريقة حاطب الليل وحاطب الليل هو الذي يذهب يجمع له القش فيدخل يده فتكون فيه للحي فتلده وقد ذكروا في كتاب الانتكاسة وهو كتاب رائع قراته وأنصح بخراءته للعصيمين لما أورد فيه أهلاً وسهلاً يا أستاذ أحمد زي حالة لما في هذا الكتاب من معالجة لمصيبة وبلية ألا وهي بلية الإنتكاث قد ينسحب بصاط الإمام من تحت قدميك وانت لا إيه؟ لا تدري حتى تجد نفسك في الهواء فتسقط السقط التي أخبر الله فيها بها انقلب على وجهه خسر الدنيا والأخ نعم وهذا رجل ضرب به المثل واسمه القصيمي ألف كتابا اسمه صراع بين الوثنية والإسلام هذا الكتاب قال عنه الملك عبد العزيز دفع به مهر الجنة مهر الحور فيه. ثم ماذا ثم ماذا انتكاسة حتى جعل من هدى شعراوي أستاذة الله وقد لقيه أقوام من الدعاء ومن العلماء فحاولوا المرة تلوى المرة أن يردوه إلى الجادة حتى مات غير معسوف عليه عام 98 بعد الـ 1900 أن عمر قريبا من مئة سنة في مستشفى فلسطين بمنطقة مصر الجديدة من أعمال القاهرة وقبر لذا ليذهب إلى قبره عبره القصيم فهذا الكتاب كتاب الانتكاسة ذكر لنا شبابا فتن وانتكسوا بسبب الخراءة في كتب ماذا مضللة بسبب الخراءة في كتب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة آل الكتاب في يد عمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطار دع هذا أمتهوكون ولو كنت عمر ما حاجتك إلى أن تقرأ في صحف القوم لأن من الشباب من عنده ولع المطالعة حتى يذهب يقرأ في كتب ماذا الفلاتفة والملاحدة والمشككين بدعوة ماذا؟ ها؟ حب للصلاح وهذا أبو, حس... أبو حامد الغزال لما اطلع على كتب الفلسفة ما استطاع أن يتقايأها كما قيل ابتلعها ولما أراد أن يتقايأها ما استطاع فلماذا؟ وليس عاقلا من يذهب لماء متكدر ليصفيه من أجل أن يشرب وعنده النهر ماذا الجاري الصافي العذب السلسبي والمسلم لا يريد نفسه مواطن ماذا الشبه والتهم وقد قيل من أورد نفسه مواطن الشبه والتهم, والتهم فالتهم فلا يلومن إلا والمثل العربي يقول يداك أو كتا وفوك نفخ وفوك نفخ يداك أوكتا وفوك نفق إذن الانفقاء ثانيا قال الغرام بجمع الكتب هذا الأصل الثاني غرام بجمع وتلك نفقة لا تضي إيه والله بل اعلم أن المال يسكو بإمثاقه في مثل هذا لأنك معك موعود ربك اللهم أعطي منفقا خلفا موعود ربك الذي يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إلى آخر الآيات موعود ربك الذي يقول ما نقص مال من صدقة والنفق في طلب العلم إن لم تكن صدقة فهي أعظم من الصدقة فلا تبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن على نفسه فلا تبخل فإن العلم يحتاج إلى نفق عشية أم أبي نعم وإياك وهذه التعليلات تقول حياة طعبة والأولاد لهم مطالب وإلى كذا وإلى كذا لا إياك أن تتعلن إنما أنفق ينفق عليك وإن كنت لا أحب أن أذكر هذا لطالما دخلت بعض المكتبات فأشتري وأشتري وأشتري وأشتري حتى تذهب نفقتي من جيبي فأقترض جنيها من صاحب المكتبة ليعود به إلى بيت وهذا قد حصل معي غير مرة ولكن كلما عدت إلى هذه الكتب مطالعا وقارئا ومتعلما قلت والله ما ضاع مالي وكلما عظمت النفق فعلا في كتاب كلما فعلا ما آمنت بهذا فظلتي هذه الأيام هو شرح سنن النفاعي للعلامة الأثيوبي الولوي رحمه الله تبارك والسعادة الشيخ محمد بن آدم وهذا شيخ معاصر ولكن للأسف ضاعت شهرته في دعاة الفضائيات ودعاة التهريك فالناس ما يحفظون إلا هذه الأسماء وهذا الرجل هناك في مكة حفظه الله تبارك وتعالى يدرس هذا العلم الصافي الثلثبي القوي المتين الرائع ولا يكاد يعرفه إلا نفر قليل نعم وطالما سألت شبابا حتى من المنتسبين للعلم الشيخ الأثيوب فين مكان قول يا شيخ رحمه الله آمين ويتراحم عليه الله يهديك تفجعنا في شيخنا حفظه الله لنا أبدا فالمهم هذا الكتاب هو ظلتي كلما يعني كانت المسألة معي مشكلة وكلما كانت المسألة معي يعني في نزاع قوي فإذا بي أرجع إلى شرح النساء للعلامة الأثيو أو إلى أخيه شرح مسلم صحيح وله شرح على مسلم يخرج تباعا فأرجع إليه فإذا في ينقطع ينقطع الشبك فيها بهذا اليقين الذي في سنن النساء فأقول الحمد لله الذي حفظ علي ماني وأقول والله ما ضيعته فعلا فهذا ثانيا قال ولهم أخبار في هذا تطول نعم من أخبارهم في هذا الباب أن منهم من كان يبيع ثيابه للكتاب فحصل أن بعضهم كان يبيع كتابا فأمهل المشتري البائع ثم خلع ثيابه وقال من يشتري من يشتري ثم باع ثيابه ونقد البائع ثمن الكتاب أخذه وعاد نعم فلم يكن المرء منهم يعجز في نفقة كتاب الشغل الباني كان آية في كان آية رحمه الله وقد أعانه الله ببعض إخواني من أصحاب المكتبات من كانوا طارة يعني يعيروه الكتاب للنظر فيه وطارة يصبرون عليه في السمن والسعف فأين لنا بأمثال هذين لعلنا نكون يوما من الدهر البانيين لا الباني وفيه مقيدات في خيب خبر الكتاب يصر الله إتمامه وطبعا وكأنها سنة في أهل العلم لا تكتمل مشاريعهم ولا تصنيفهم لماذا لا تكتمل حتى لا ينقطع العلم بزمان دون زمان ويقال كم ترك الأول للآخر وليس يقال ما ترك الأول للآخر فلا تغلقوا أبواب الاجتهاد فإنها مفتوحة على مصر ولو آمن الشيخ الألباني بهذه الحكمة صحيح لتعطل علمه ولكن لم يؤمن بها إنما قال أبقى لنا الحافظ علما وترك لنا الذهبي ماذا أبوابا من الرواية صحيح وأما الإمام أحمد فترك لنا مجالا للنظع والاجتهاد ولذا كتب هذه الكتب التي قدرت بثلاثمائة كتاب ثلاثمائة كتاب لأنه لم يؤمن بها وآخرون آمنوا بأنه ما ترك الأول للآخر حتى ما نكاد نرى لهم حتى ولوه ولو رسالة في ملمات الأمور وملماتها قال فأحرز الأصول من الكتب هذا الأصل السالس لأن عند الطلب اليوم ولع بالمسائل المفردة واختناء الكتب فيها نعم فإن حصل له حصل له علم ماذا؟ علم المسألة فيكون شبيها أبي شبر صحيح هل أتاكم نبأه أبو شبر والعلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول إيه؟ ها؟ تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم فيكون علمه شبرا لماذا؟ لما آثر من كتب الخلف على كتب ماذا؟ السلف تاركا الأصول تاركا الأصول وكنت أدخل بعض المكتبات فأعجب فيها من كتب زيد من الناس من أبناء عصرنا وجلدتنا ما لا تجد فيها تفسير ابن كثير هل هذه مكتبة ما لا تجد فيها فتح فتح الباري فهل هذه مكتبة ها الأصول اولا. نعم واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب هذا الأصل الرابع فإياك أن تكتفي بالمغني عن الهداية للمنغناني او المجموع للنوم نعم بل شوف ولو أنه أخذ كتاب عن كتاب فلا يغني الأول عن الثاني أو الثاني عن الأول فأنا هذا وأنا عندي جملة من الشروح لعمدة الأحكام وقد أخذ بعضها من بعض وأصل هذه الشروح ليس ابن الملقن ولا ابن دقيق العيد فهما قد أخذ عن قبلهم فتجد أن ابن الملقن وابن دقيق العيد والسفارين في شرح ايضا كشف اللسام هذه الكتب السلاسة تسير في اتجاه واحد لكن مع ذلك عند النظر فإنك لا تعدم فائدة من هنا لم تذكر هنا فلا تكتفي بكتاب عن كتاب فإن الله ما أودع علمه كله في كتاب إلا القرآن الكريم وقال فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليل. قال وأن لا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية لسيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع نعم فانتبه وهذا أصل خامس فإياك أن تذهب فتجمع الكتب لمجرد الجمع فيضيع مالك في كتب غثائية لست تنتفع بما فيها بل فيها السم الناقح فلا تحشر مكتبتك بهذا فتفرح أنها ضخمة البناء فلرب مكتبة كما قال بعض إخواننا من الدعاء كالدمل ولكنها كافية ازدخل بيت واحد من الدعاء الشباب المستدئين فوجد مكتب عبارة عن إيه؟ يعني ثلاثة أرفف أو أربعة فنظر في هذه الكتب فقال ولو أنها كدما لكني أراها كافية بما, إيه؟ بما فيها لأن فيها الأصول التي لا يستغني عنها طالب علم زدتكم اليوم وإن كان هذا الأصل قد تكرر شيء منه اليوم نعم على ما سبق فلا بأس فهذا أصل في العلم التكرار وهذا سر أن نجد أحيانا الحديث عند صحابي وصحابي وصحابي وسر ذلك أن النبي صلى الله عليه في غيره مجلس ألقاه عليهم فحفظ هذا في مجلس وحفظ الآخر في مجلس والثالث في مجلس فنحن إذن على سنة حميدة صحيح والتكرار لم يذهب لفائدة هذا الباب كلها فما أجلنا في ذلك حيانا والله تعالى المستعاد وليستوفي